أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل من يقول إن الإيمان في القلب ويستمر في معاصيه هل يكون هذا من المرجئة؟ هذا القول هو قول المرجئ هذا القول هو قول المرجئ ومن يقول القول الإيمان في القلب فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلو صدق أن الإيمان في القلب ووجد فعلا في القلب لتبعته الجوارح لكن قائل هذه المقالة إنما يخدع نفسه ويضر بمقالته نفسه فالإيمان في القلب واللسان والجوارح وإذا استقام القلب فعلا حقا وصدقا على الإيمان استقامت الجوارح تبعا له نعم أحصل الله ليكم يسأل عن معنى مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء الإرجاء أخذ مراتب الإرجاء أخذ مراتب ودرجات والإرجاء في أصله أصل معنا التاخير قالوا أرجه وأخاء أي اخره فالسلف رحمهم الله يطلقون على كل من يخرج العمل من مسمى الإيمان يطلقون عليه أنه مرج لكن من يخرجون العمل في مسمى من يخرجون العمل من مسمى الإيمان ليسوا على درجة واحدة في ذلك فمنهم غلات يقولون الإيمان هو المعرفة فقط ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق فقط ومنهم من يقول الإيمان هو المعرفة والتصديق والإقرار باللسان فقط والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ومنهم من يقول الإيمان القول باللسان فقط لا يدخل به ما يكون في القلب ولا ما يكون أيضا في الجوارح فهؤلاء كلهم مرجئة كلهم مرجئه ومن هؤلاء من أطلق عليهم اهل العلم مرجئه الفقهاء وهم من, يقول من يقولون الإيمان التصديق والإقرار تصديق بالقلب والإقرار باللسان وأعمال الجوارح ليست داخله في مسمى الإيمان وممن ينسب إليه ذلك هم الإمام أبو حنيفة لكن نقل ابن بالعز الحنفي في شرح العقيدة الطحاويه كلاما يفيد أنه رجع عن عن ذلك وترك هذا, هذا القول وترك القول به في مناظره دارت بينه وبين أحد السلف اوردها ابن ابن العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيده الطحاويه واورده واوردها ايضا من قبله الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد نعم احسن الله عليكم يقول هل المرجئه والجبريه طائفتان مسقتلتان عن الجهميه ام هم فنقول فنسميهم مرجئه في باب وعيد الله وفي باب افعال الله نسميهم جبريه المرجئه والجبريه والجهميه هذه الاوصاف الثلاثه كلها اوصاف للجهميه ولا سيما ما يتعلق بالغلو في الإرجاء هذا قول الجهمية والجبر القول في، في، في، بالجبر وأن العبد مجبر على فعل نفسه هذا قول جهمية فهم جهمية باعتبار, جهمية باعتبار انتسابهم للجهم وجبرية باعتبار قولهم بأن العبد مجبور على فعل نفسه ومرجئه باعتبار إخراجهم للعمل من مسمى الإيمان نعم أحسن الله عليكم يقول ذكر ابن خزيم رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه جل ربنا فما معنى ذلك جاء في بعض الآيات ذكر النفس مثل قوله ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فجاء ذلك في آيات عديدة فبعض السلف عد النفس صفة عدى النفس صفة وفي سرد الصفات يعدونها في صفة من الصفات والذي حققه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغير من, من اهل العلم أن المراد بالنفس هو سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى المراد بالنفس هو جل وعلا بصفاته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المراد بها أي هو جل وعلا بأسمائه وصفاته هذا هو المراد لان هناك صفة يقال لها النفس كما يقال لله صفة الرحمة ولا وصفة العلم ولا وصفة السمع نعم أحسن الله ليك. هذا تنبيه من بعض الإخوة أن المحاضرة التي كانت ستقام في مسجد القبلتين بعد المغرب لفضيلة الشيخ ربيع اجلت بسبب اعتذار الشيخ نعم يقول أحسن الله ليكم هل توجد هل يوجد في هذا الزمان فرقة تتبنى النصب النصب النصب هو نصب العداء لآل البيت المراد بالنصب نصب العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهي بدعة نشأت مضادة لبدعة الروافض والذين كانوا على عقيدة النصب هم الخوارج الحروريه ولهذا هم باعتبار الخروج على الولاة وعلى قواعد الشريعة سموا خوارج وباعتبار نصبهم العدال لآل البيت سموا نواصب وأهل العلم يقولون لكل بدعه لكل بدعة وارث لكل بدعة وارث فالمقالات لا يزال لها ورثة ولها من يتبناها ويقول بها وأما تعيين فئة معينة موجودة بهذا الزمان لا يحضرني شيء في, في ذلك اللهم إلا آه أهل يعني مقالة الخوارج ولها وجود ولها قائلون بها فهل أيضا يقولون بمقالة النواصب بنصب العداء لآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي في ذلك شيء أستطيع أن أقوله نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم من يقول لأخيه يا فاسق بالتعيين وهل الفسق أي المعصية إذا تاب صاحبها منه يستمر معه ذلك الوصف. من تاب تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه. وإذا كان السؤال إطلاق هذه الكلمة في حق من تاب، فهذا لا يجوز اطلاقا لكن إطلاقها في حق من هو قائم على على على المعصية وقائم على الفسق، فهذه يمكن أن تطلق ولكن. من أهل البصيرة والعلم والمقام الذي يمكن أن تطلق فيه، لا أن يكون الأمر على لسان كل أحد ويتجرى عليه كل أحد وإنما يكون هذا الحكم مبني على علم بالشرع ودلائله وواقع من أطلق عليه هذا الأمر وحاله وهذا هذه البصيرة وهذا العلم إنما تكون عند أهل العلم والدراية والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى أما شخص تاب من معصيته وأناب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يقال له مع توبته فاسق فهذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال نعم أحسن الله ليكم ما سبب نسبة الجهمية إلى الجهم بن صفوان مع أن الجعد كان قبله ولماذا شهر به الجهم بن صفوان مثل ما أشار السائل أخذ ضلاله عن الجعد عن الجعد بن درهم لكن المقالة لم تنتشر على يد الجعد وإنما انتشرت على يد الجهم فالجعد لم يتمكن من نشرها لكن أخذها عنه الجهم ونشرها وصار له أتباع فكان ذلك سببا في كون المقالة تنسب إليه أحسن الله ليكم يقول ما سبب سب الرافض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سب الصحابة رضي الله عنهم ذكر أهل العلم أن أصلى وجود هذا السب ليس الغرض منه ذات الصحابة ليس الغرض منه ذات الصحابة أو شخص الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وإنما هذه مقال نشأت لنسف الدين نفسه لنسف الدين نفسه لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول فإذا قيل بالصحابة بأن الصحابة عموما إلا قلة خمسة أو ستة وسبعة أنهم كفار وأنهم كذا إلى آخر أصبح الدين الذي ينقله هؤلاء دين لا يعتمد عليه ولا يوثق به فالطعن في الصحابة طعن في شهود الأمة ونقلت الدين والطعن في الناقل طعن في المنقول كيف يوثق بدين يقال هذا القول في نقالته ولهذا ذكر بعضه للعلم المتقدمين أن نشأت مثل هذه المقالة على يد ابن سبا وغيره إنما الغرض منها نسف الدين وعدم الأخذ به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 أحسن الله ليكم يقول ذكرتم أن التمثيل كفر بالله فهل التعطيل كذلك نعم التعطيل جحد المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما المعطل الذي يجحد صفات الله سبحانه وتعالى يعبد ماذا إذا كان يجحد صفات الله سبحانه وتعالى فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما نعم Good الله to يقول هل says, has من النبي صلى الله عليه وسلم Prophet shallallahu للخروج wa sallam الله days المسلم في حضره وسفره في كل of وقت prayer to Allah The الله والنصح والبيان Muslim in the عن المنكر وقت المسلم كله all الدعوة إلى الله في تنقلاته وفي حركاته وفي لقاءاته كل ما تيسر له يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هم توظيف أوقات معينة للدعوة يلتزم بها وتنزل عليها آيات من القرآن أو أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا أصل له في هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم نعم أحسن الله عليكم يقول ما معنى كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال إن بدعة المرجأة من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع لا أذكر الآن يعني السياق الذي وردت فيه ونقل الناقل لها فينظر إليها أولا في كلامه وفي السياق الذي وردت فيه وعن ماذا أيضا كان يتحدث من الإرجاء فالنظر في سياق كلمة شيخ الإسلام إن, كانت إن كان النقل دقيقا عن شيخ الإسلام ينظر السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة نعم اقرأ النص كامل ذكر صاحب التنبيهات السنية قال قال الشيخ تقي الدين لا تختلف نصوص, نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع ثم ذكر أن المرجئة فرقتان أكمل قال والمرجئة فرقتان الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين الآن اتضح الكلام إقراءة الكلام بتمامه اتضح المراد والمقصود بكلامه رحمه الله نعم احسن الله ليكم يقول ما معنى القدرية مجوس هذه الأمة وهل ثبت في ذلك حديث جاء في حديث وبعضها للعلم يحسنه وهما نقول عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى وهم مجوس لقول باثبات خالق وهو الإنسان يقول الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه فافعال الإنسان ليس الذي خلقها الله وإنما الذي خلقه هو الإنسان نفسه ولهذا استحق هذا اللقب مجوس هذه الأمة هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 أبينا محمد وآله وصحبه أجمعين